قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذن ابدا بين في هذه الايه الكريمه ان الذي جعل الله على قلوبهم اكنه تمنعهم ان يفقهوا ما ينفعهم من ايات القران التي ذكروا بها لا يهتدون ابدا فلا ينفع فيهم دعاؤك إياهم إلى الهدى وهذا المعنى الذي أشار له هنا من أن من اشقاهم الله لا ينفع فيهم التذكير جاء مبينا في مواضع اخرى كقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم وقوله تعالى كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم وقوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وقوله تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون وقوله تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وهذه الآية وأمثالها في القرآن فيها وجهان معروفان عند العلماء أحدهما أنها في الذين سبق لهم في علم الله أنهم أشقياء عياذا بالله تعالى والثاني أن المراد أنهم كذلك ما داموا متلبسين بالكفر فإن هداهم الله إلى الإيمان وأنابوا زال ذلك المعنى والأول أظهر والعلم عند الله تعالى والفاء في قوله فلن يهتدوا لازمة لأن الفعل الذي بعدلا لا يصلح أن يكون شرطا لئن ونحوها والجزاء إذا لم يكن صالحا لأن يكون شرطا لئن ونحوها لزم اقترانه بالفاء كما عقده في الخلاصة بقوله وقر بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لئن أو غيرها لم ينجعل وقوله في هذه الآية الكريمة إذن جزاء وجواب فدل على انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أنهم جعلوا ما يجب أن يكون سبباً للاهتداء سبباً لانتفائه لأن المعنى فلن يهتدوا إذا دعوتهم ذكر هذا المعنى الزمخشري وتبعه أبو حيان في البحر وهذا المعنى قد غلط فيه وغلط فيه خلق كثير لا يحصى كثرة من البلاغيين وغيرهم وإضاح ذلك أن الزمخشري هنا وأبى حيان ظن أن قوله وإن تدعهم إلى الهدى فليهتدوا إذن أبدا شرط وجزاء وأن الجزاء مرتب على الشرط كترتيب الجزاء على ما هو شرط فيه ولذا ظننا أن الجزاء الذي هو عدم الاهتداء المعبر عنه في الآية بقوله فلن مرتب على الشرط الذي هو دعاؤه إياهم المعبر عنه في الآية بقوله وإن تدعهم إلى الهدى. المشار إليه أيضا بقوله إذن فصار دعاؤه إياهم سبب انتفاء اهتدائهم وهذا غلط لأن هذه القضية الشرطية في هذه الآية الكريمة ليست شرطية لزومية حتى يكون بين شرطها وجزائها ارتباط بل هي شرطية اتفاقية والشرطية الاتفاقية لا ارتباط أصلا بين طرفيها فليس أحدهما سببا في الآخر ولا ملزوما ولا لازما له كما لو قلت إن كان الإنسان ناطقا فالفرس صاهل فلا ربط بين الطرفين لأن الجزاء في الاتفاقية له سبب آخر غير مذكور كقولك لو لم يخف الله لم يعصه لأن سبب انتفاء العصيان ليس هو عدم الخوف الذي هو الشرط بل هو شيء آخر غير مذكور وهو تعظيم الله جل وعلا ومحبته المانعه من معصيته وكذلك قوله هنا فلن يهتدوا اذا أبدا سببه الحقيقي غير مذكور معه فليس هو قوله وإن تدعهم كما ظنه الزمخشري وأبو حيان وغيرهما بل سببه هو إرادة الله جل وعلا انتفاء اهتدائهم على وفق ما سبق في علمه ازلا ونظير هذه الآية الكريمة في عدم الارتباط بين طرفي الشرطية قوله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لأن سبب بروزهم إلى مضاجعهم شيء آخر غير مذكور في الآية وهو ما سبق في علم الله من أن بروزهم إليها لا محاله واقع وليس سببه كينونتهم في بيوتهم المذكورة في الآية وكذلك قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر الآية إلى غير ذلك من الآيات قال المؤلف رحمه الله وقد أوضحت الفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية الاتفاقية في أرجوزتي في المنطق وشرحي لها في قولي مقدم الشرطيه المتصلة مهما تكن صحبه ذاك التاللة لموجب قد اقتضاها كسبب فهي اللزوميه ثم ان ذهب موجب الاصطحاب ذا بينهما فالاتفاقيه عند العلماء ومثال الشرطيه المتصله اللزوميه قولك كلما كانت الشمس طالعه كان النهار موجودا لظهور التلازم بين الطرفين ويكفي في ذلك حصول مطلق اللازمية دون التلازم من الطرفين كقولك كلما كان الشيء إنسانا كان حيوانا إذ لا يصدق عكسه فلو قلت كلما كان الشيء حيوانا كان إنسانا لم يصدق لأن اللزوم في أحد الطرفين لا يقتضي الملازمة في كليهما ومطلق اللزوم تكون به الشرطية لزومية أما إذا عدم اللزوم من أصله بين طرفيها فهي اتفاقية ومثالها كلما كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا وبسبب عدم التنبه للفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية الاتفاقية ارتبك خلق كثير من النحويين والبلاغيين في الكلام على معنى لو لأنهم أرادوا أن يجمعوا في المعنى بين قولك لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا وبين قولك لو لم يخف الله لم يعصه مع أن الشرط سبب في الجزاء في الأول لأنها شرطية لزومية ولا ربط بينهما في الثاني لأنها شرطية اتفاقية ولا شك أن من أراد أن يجمع بين المفترقين ارتبك والعلم عند الله تعالى بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية هذه الحلقة وآمل أن يتجدد لنا اللقاء